وَحِيم لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ أَوِّسُولَ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَاضِيًا عَنِ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاثٍ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 وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا